ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون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 17. dam, daj tezi v este zembrane nozel o to, pris tirili in im Football bo brobo갈il mo 그� تَقِينٌ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٌ وَثَمَارُهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ